فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ الله يعذب عذابه أحد